وأدعوك لأهلي ومالي وولدي وأسألك رضا وسكر الذنوب اللهم إنك خلقت عبادك طائعين ومنحتهم نعمك طائعين هم ابنبين ولم تحجف فضلك عن مخلوقت وإن كان من عتاك الكافرين ومهما تمردوا عليك فإنك بكرمك تناديهم أجمعين لا تقنطوا من رحمة الله أرحم الراحمين وعنيبوا إلى ربكم وتوبوا إليه يغفر لكم ذنوبكم اللهم إنك ما عقبت إلا من فضح نفسه وتجرأ عليه وأعلن عصيانه وجميع عبادك تسطرهم بسترك وتغمرهم بنعمتك وتفتح لهم أبواب رحمتك وتقول لكل إنسان مهما اقترب إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف اللهم فاجع الناس لعيوب غيرنا مشغولين بذنوبنا وعيوب أنفسنا نعامل إخواننا بالود والرحمة وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وندعوك يا رب لحداية المذنبين ونسألك يا الله التوفيق للناس أجمعين ونرجو منك الرحمة للنادنين التائبين اللهم جنبنا نشر الفاحشة بين المؤمنين واحدنا لنصح إخواننا لنكون لهم متواضعين وعشرنا بعلاج عمراضنا قبل علاج الآخرين واملع حياتنا بالعلم النفيد والقول السديد والنهج الرشيد وعفظ علينا من فيوضات رحماته حتى نكون على بصيرة نورانية وعلى هداية فرآنية وحسن أخلاقنا وبارك أرزاقنا وألهمنا رشدنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اصلح أزواجنا وذرياتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa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 إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِف رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إن ربي على كل شيء حفيظ الله اكبر سمع الله لمن حمده أبنا ولك الحمد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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولما جاء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 أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد Inna Allahu bi man hamida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 سلام